صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم ث م أ ل ى الله ع ل م ا ل ع ل وسلم الله س ل م الله وسلم ا ل ه ع و س ا ل ع ى ا ل ي م صلى ا ي م ص ل ا ل ه م صلى الله ع ل م ل الله ع ل ل م ى ا و س ل ل الله ع ل ي ى ا ل ل و س ل ا ل ه ل ي وسلم ص ل الله وسلم ا ل ه وسلم ص ل الله ع س ل م ا ل ه و س ى الله ع ى ا ل ي ى الله ع ى ا ل ي و الله س ل م ص ل ا ل و س ل ا ل س ل م ص ل س ل ا ل ومن أ ع ظ م أ و من أ ه م هذه ا ل أ س ب ا ب التي حفظ الله بها الذكر الكتاب و ا ل س ن ة علم الجرح والتعديل هذا العلم الجليل الذي هو يعد من أ ه م علوم الحديث وقد ص خ ر سبحانه وتعالى أ ئ م ه عظاما كبارا قاموا بالكلام في الرجال والمقصود بالرجال أ ي كل كل من تكلم في دين الله أ ي او كل من روى حديثا ً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقوم هؤلاء الائمه الكبار بالكلام فيه مدحا او قطحا جرحا او تعديلا حتى لا يتجرد متجرد ان يتكلم في دين الله بغير علم وان يحرف المعاني الصحيحه ة للكتاب والسنه وبهذا افترق ديننا عن الشرائع ا ل س ا ب ق ة التي حرفت ف إ ن اليهود والنصارى قد حدث التحريف في كتبهم في ا ل إ ن ج ي ل وفي ا ل ت و ر ا ة ولم يجدوا من يبين هذا التحريف أ و يبين من هو السبب في حدوث هذا التحريف ل أ ن م ن ي ر ز ق و بمثل ما رزق به الله هذه ا ل أ م ة من علماء وانما قاموا بالتحذير من كل محرف ومن كل مبطل ومن كل م خ ط يحاول أ ن يتكلم في هذا الدين بغير علم وأن يحرف معاني الكتاب و ا ل س ن ة عن الحقائق م ع عن ن ى أو ا ل التي أ ر س ل بها الرسول صلى الله عليه وسلم و ل أ ج ل هذا استثنى العلماء من ا ل غ ي ب ة ا ل م ح ر م ة ذكرى المخالفين للكتاب و ا ل س ن ة سواء من أ ه ل البدع و ا ل أ ه و ا ء الذين حرفوا معاني الكتاب معاني الكتاب و ا ل س ن ة ب أ ه و ا ئ ه م أ و حتى لو كان المتكلم فيه من أ ه ل ا ل س ن ة وقد أ خ ط أ فيبين خ ط أ ه ولا يعد هذا من الغيبه كما قال كمال الدين ا بن أ ب ي شرف فيما نقله ابن ع ل ا ن في دليل الفالحين في شرحه لرياض الصالحين القطح أ و الذم ليس ب ه ي ب ة في س ت ة متظلم ومحذر متظلم ومعرف ومحذر ا ل ق ط ح أ و الذم ليس ب ه ي ب ة في س ت ة متظلم ومعرف ومحجر ومجاهر بالفسق ومستفتن و م ومن ج ا بالفسق ه ر ومستفت و م طلب ا ل ا ع ا ن ة في إ ز ا ل ه أ و على إ ز ا ل ة منكر هذه السته صور استثناها العلماء ن ع من م ا ل غ ي ب ة ا ل م ح ر م ة متظلم أ ي الذي يتظلم عند القاضي أ و عند غيره طلبا لرفع المظلمه عنه أ م ا م ظالمه ف إ ن ذكر ظالمه بشر أ و بسوء فليس هذا من ا ل غ ي ب ة ومعرف أ ي الذي أ ر ا د أ ن يعرف إ ن س ا ن ا بما لا يعرف إ ل ا به فقد يكون شخص ا مشهورا مشهور قد يكون و شخص ش م ه ر عند الناس مثلا ب أ ن ه أ ع ر ج ب أ ن ه أ ع م ى وقد صار هذا لقبا عليه ف إ ذ ا س أ ل ك شخص عنه فقلت و تقصد ا ل أ ع ر ج م ث ل ا أ و تقصد ا ل أ ع م ش أ و تقصد الرجل ا ل أ ع م ى هذا فهذا ليس من الغيب و ومحذر وهذا هو موضع الشاهد الذي نريده الذي يحذر المسلمين من شر يحيق, يحيق بهم أ و من مبتدع أ و من مخطئ أ خ ط أ في الدين فهذا التحذير ليس ليس من ا ل غ ي ب ة ا ل م ح ر م ة يعني ل أ ج ل هذا أ خ ر ج الخطيب البغدادي رحمه الله ب إ س ن ا د حسن عن الحسن البصري أ ن ه قال ليس ل أ ه ل ا ل ب د ع ة غ ي ب ة و أ ي ض ا أ خ ر ج عبد الله بن أ ح م د في ا ل ع ل م وكذلك صالح صالح بن أ ح م د في سؤالاته و أ ب و داود في مسائله ل أ ح م د و ا ل إ م ا م مسلم في م ق د م ة صحيحه وابن أ ب ي ح ا ت م في الجرح والتعديل ب إ س ن ا د صحيح عن يحيى بن سعيد أ ن ه قال س أ ل ت سفيان أ ي ا ل ث و ر ي ومالكه بن أ ن س وسفيان بن ع ي ي ن ة عن الرجل لا ي س عن ل ل لا ر ج يحفظ الحديث أ و يخطئ أو يعني إ ل ى آ خ ر القوابح التي يضعف بها الرجل هل هذا يعني نعم هل, هل أ ح ذ ر منه أو أذكره, او اذكره بهذا فقالوا نعم فقالوا بين أمره للناس. بين امره س بين أ للناس فهؤلاء هم أ ئ م ة ا ل س ن ة في القرون ا ل أ و ل ى من ا ل ه ج ر ة قد اتفقوا على وجوب بيان حال المخالفين في الكتاب و ا ل س ن ة سواء من أ ه ل البدع أ و من ر و ا ة الحديث الذين قد يخطئون في ا ل ر و ا ي ة بسبب سوء حفظهم أ و بسبب أ ي قادح من القوادح التي بينها علماء الحديث وايضا قد عقد الخطيب البغدادي في كتابه ا ل ك ف ا ي ة في علوم ا ل ر و ا ي ة بابا بعنوان وجوب تعريف المزكي وجوب تعريف ا ل م ز ك ي حال من ي س أ ل عنه يعني العالم الذي تصدر, <تصدر> للتزكيه <تذكية> الاخرين إ ذ ا سئل عن شخص وقع في بدعه وفي م خ ا ل ف ة يجب عليه أ ن يبين حاله ولا يسكت ب ح ج ة الورع أ و ب ح ج ة أ ن هذا من ا ل غ ي ب ة بل قال الخطيب البغدادي وجوه تعريف المزكي ثم أ و ر د ع د د من ا ل آ ث ا ر منها ما ذكرناه ن الحسن و أ ي ض ا أ خ ر ج ا ل إ م ا م ا ل مسلم في م ق د م ة صحيحه و ض ع بحاتم في الجهر والتعديل و أ ي ض ا الخطيب البغدادي البغدادي في ا ل ك ف ا ي ة ب إ س ن ا د صحيح عن عفان ا بن مسلم انه قال كنا عند أ و كنا جلوسا عند إ س م ا ع ي ل ا بن علي فذكر او فذكر رجل فقلت إ ن هذا ليس بثبت يعني ليس ب ث ق ة فقال رجل اغتبته فقال إ س م ا ع ي ل ا بن علي م غ ت ا ب ه إ ن م ا حكم انه ليس بثبت ف ك أ ن إ س م ا ع ي ل قال لهذا الرجل إ ن هذا ليس من ا ل غ ي ب ة م غ ت ا ب ه إ ن م ا حكم انه ليس بثبت هذا من باب ا ل ن ص ي ح ة في الدين ليس الغيبة من باب الغيبة و ا ل أ د ل ة على هذا من س ن ة النبي صلى الله عليه واله وسلم ظ ا ه ر ة و و ا ض ح ة ومن ي ي ع ن أ ش ه ر هذه ا ل أ د ل ة ما ثبت ف الصحيح من حديث ع ا ئ ش ة رضي الله عنها ان ي رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ل ا ن له القول وانبسط له في الكلام فلما خرج س أ ل ت ه ع ا ئ ش ة عن هذا الرجل وقالت له إ ن ك يعني قالت للنبي صلى الله ع ل ي ه وسلم أ ن ك كنت تذكره بسوء أ و بنحو ذلك فقال صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و إ ن من شر الناس من ودعه الناس اتقاء شره أ و اتقاء فخشه فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر من هذا الرجل قبل دخوله عليه ويذكره بما فيه من شر فلما دخل أ ل ا م له القول فتعجبت ع ا ئ ش ة من هذا فبين له صلى الله عليه وسلم و أ ي ض ا هذا البيان منه صلى الله عليه البيان صلى وسلم كان في غيبه هذا الرجل ل ن يكن في حضوره فهل النبي صلى الله عليه وسلم قد ا خ ت ا ب ه ذ ا ا لماذا ر ج ل هل ل ها اختابه انه يحذر المسلمين من شره هذا ليس من ا ل غ ي ب ة و أ ي ض ا لما اقتتلت ا م ر أ ت ا ن منه زيل فرمت إ ح د ا ه م ا بطن ا ل أ خ ر ى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاحتكموا إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقاد في حق الوليد بغره فقال ح م ل ابن النابغه كيف أ غ ر م من من استهل ولم ي أ ك ل ولم يشرب إ ن هذا يطل يعني إ ن هذا باطل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان حال حمل ا بن النابغه ة ذ انما إ هذا من إ خ و ا ن الكهان لسجعي الذي سجع إنما إخوان من الكهان فذكره بما فيه من سوء. منه بما هذا فذكره فيه سوء وحذر وأيضا في حديث احاديث ل خ الخوارج إ ن أ ح ا د ي ث الخوارج كما ذكر ا ل إ م ا م أ ح م د جاءت من عشر طرق ص ح ي ح ة أ خ ر ج ه ا كلها ا ل إ م ا م مسلم في صحيحه و أ خ ر ج بعضها البخاري بين عليه صلى الله وآله وسلم صفات الخوارج وما فيه من شر وذكر ذا الخويسر ة التميمي الذي هو يعد كبير ا ل خ و ا ر ش ولما قال له عمر أ و خالد ا بن و ل ي د دعني أ ق ت ل ه يا رسول الله لما قال للرسول اعدل يا محمد انك لتعدل ا فلما انصرف هذا الرجل وولى قال صلى الله عليه وآله وسلم إ ن من ضئد هذا الرجل يخرج أ ق و ا م يحقر احدهم صلاته إ ل ى صلاتهم وصيامه إ ل ى صيامهم إ ل ى آ خ ر الحديث فحذر منه وممن ن من ي أ ت ي بعده من ضئدئه يعني من نسله فهل هذا يعد من ا ل غ ي ب ة ليس من الغيب ولكنه صلى الله عليه وسلم قال هذا تحذيرا ل ل أ م ة ونصحا لهذه ا ل أ م ة من أ ه ل البدع、والأهوار. و ا ل أ ه و ا ء ومن هذا الباب ن ب د أ هذه ا ل ل ي ل ة إ ن شاء الله تعالى في التحذير من أ ح د الدعاء المعاصرين في هذا الزمان الذي ن قد اشتهر سيطهم و كما يقال جرت الركائب بشرائتهم المسجله ة وصار له جمهور عريض من ع ا م ة المسلمين في شتى البلدان وهو ليس من العلماء ولكنه يعبد من كبار القصاص وهو شيخ القصاص والوعاظ في هذا الزمان نحن لا نستطيع أ ن نستوعب يعني مخالفات هذا ا ل د ا ع ي ة في مثل هذا المجلس ولكننا سوف نذكر في هذا المجلس ما تيسر من أ ه م مخالفاته و إ ن قدر الله أ ح ي ا ن ا في المجالس ا ل ق ا د م ة نبين ما عنده م وليس الغرض الشخص كما قلنا إ ن الشخص لا يعنينا في شيء فهذه المخالفات لم يقع فيها وحده لم المخالفات الرجل وإنما يقع في هذه المخالفات. الرجل فقط وإنما وقع فيها أيضا فقط وقع هذه هذا بعض الدعاء الذين هم على طريقه فالتحذير ليس منه فقط ولكن التحذير منه وممن ن من هو على شاكلته من هؤلاء الدعاء و ا ل ن ص ي ح ة لهم جميعا ليست له م فقط و إ ن م ا اتخذناه مثالا نعم لتعرق الاف من الشباب به بغير بينه وجهل هؤلاء الشباب بعظم المخالفات التي وقع فيها هذا ا ل د ا ع ي ة ل أ ص و ل المنهج السلفي و ل أ ص و ل أ ه ل ا ل س ن ة و أ ي ض ا بسبب ج ر أ ت ه التي وقع فيها على عظام ا ل أ ئ م ة في هذا الزمان من أ ئ م ة الجرح والتعديل في درسه هذا الذي اشتهر في السنوات ا ل أ خ ي ر ة والذي سماه ب ر س ا ل ة إ ل ى غلاه التجريح وسوف نبين إ ن شاء الله تعالى أ ن الغلو منه ليس ممن اتهمهم بغير حق من ا ل ع ل م ا ء ف إ ن هذا هو ا ل م س ا ف ب ا ل ا و ر و ل ي س ع ل م ان ء ا ل ة و يعني إن شاء الله ن ب د أ بذكر ش ي ء مما ق ا ل ه م في درسيه ويصير الى ع ل ل ه ب م ا قيسر ت ع ا ل و ك ه なぜ <c oughs> الشباب الآن اللي وفي نهايه كبيره ييجي الشاب ي س أ ل ك ايه رايح ازاي تموت ان افتيته ب ا ل ي هو ع ا ي ه تبقى قدش أ ن ت الشيخ و إ ن افتيته بما ت ب ي ن به ده من ا ل ع ق ل و ا ل ا ن ص ا ص يغسل به ا ل أ ر ض ويطلع يقولك ده مش ممكن ده مبتدع وظلامي ض وده اعلى علاج سلفيه عمي؟ م س يامن ب ر يامن بدر يامن بدر ي ا م يامن ب ر ي ا م بدر ا م ن ب ي ا م د ر ي ا م ب ر يامن ب ي م ن بدر ي م ن ع م ن ب ا م ن ب يامن ب د ا م ن ب ي ا م ب يامن ب د ي ا ن ب ي ا م ب يامن ي ا ن ي ا ل ل ه ا م م س ت د ا م ن ا م ا م ا طبعا أ و ل ا يعني قوله كل ا ل ب د ع ة يعني ا ل ل ي أنا أني أنا ذكرت ذكرته سيد ق ب ه رحمه الله ويقصد و ل يعني يعني ي ق أ ن كل بدعته أنه ترحم على سيد ق ب ه هل يريد ان أصور أنا محضر. محضرة؟ يصور هي... أبراك؟ كيف ي ه ا ل ا ل ا ي ص و ر ك ه ذ ا فطبعا بلا شك هذا تدليس وكذب ف إ ن العلماء حفظهم الله الذين حذروا من محمد خ س ا ن لم يحذروا منه لكونه ترخم على سيد قطب فقط بل ليس هناك خلاف بين علماء ا ل س ن ة أ ن ه يجوز الترحم على ك ا ف ة المسلمين ا ل أ م و ا ت منهم ا ل أ ح ي ا ء و إ ن كانوا أصحاب ما دام ماتوا على ا ل إ س ل ا م ولكنهم يتركون الترحم أ ح ي ا ن ا على بعض كبار أ ه ل البدع من باب الزجر ا لهم ليس من باب تحريم الترحم عليهم وطبعا بلا شك لا يستطيع محمد حسان أ ن يثبت ص ح ة ما ذكره من أ ن العلماء حذروا منه أ و بدعوه ل أ ن ه ترحم على سيد ق ب هذا كذب ه ذ ا تدليس إ ن العلماء ما أ ن ك ر و ا عليه أ ب د ا ً انه يترحم على سيد ق ب بل بعض العلماء كانوا يترحمون على سيد ق ب فليس الترحم على صاحب ا ل ب د ع ة محرما ولكنه يترك هذا الترحم خصوصا من كبار العلماء حتى لا يعني يشعروا ع ا م ة المسلمين ب أ ن ه م يوافقون هذا المبتدع عليه على بدعته وكان شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة رحمه الله في مجموع ا ل ف ت ا و وفي غيره من مؤلفاته يذكر رؤوس أ ه ل البدع دون أ ن ي ط ر ح ن عليهم و إ ن كانوا من المسلمين ف إ ن شيخ ا ل إ س ل ا م ما كفر أ ه ل البدع هؤلاء ولكنهم ترك الترحم عليهم من أ ي باب من باب الزجر لبدعتهم ثم يقول ع ن ي ي هذا الرجل ي ع ن ي ع ش ادافع ن ب عن سيد قطب رحمه الله لا مش د ه هو الهدف يعني شرف لي أ ن ادافع عن أ ي مسلم من الاحياء و ا ل أ م و ا ت طبعا هذا تناقض وخلط طبعا ليس لانه ي س ص د ق قال ا فيما ً إ كان يدافع سيد قطب كان سوف ياتي في اشهر مؤلفاته الذي سماه بخواطر على طريق الدعوه ة وهذا كتاب حتى الآن وقد وأيضاً منها له كتاب ما زال الآن عشرات الطبعات حتى تبع يطبع في درس مسجن له في ح درس ش ر مسجن على إ ح د ى كتب التوحيد تقريبا فيها المنصوره مسجل بصوته وهو يدافع أ ش د الدفاع عن سيد قطب وبغير حق وقوله شرف لي ان ادافع عن أ ي مسلم نقول له هذا من الخلط <تصفيق> إنه ليس من أن ليس الشرف لك أن تدافع عن صاحب ب د ع ة و أ ن تغرر بالمسلمين ا ل م س ط ا ء الذين لا يفقهون كلامك حتى توقعهم في شراء هذا المبتدا و أ ن توقع الشباب المسكين المغرر به الذي يتبعك ب ا ل آ ل ا ف في حبائل هذا المبتدا دون أ ن تبين حالهم و د و ر أ ن تحذرهم من خ ط و ر ت ه و أ ن تبين لهم فتاوى العلماء الكبار في التحذير من ضلالاتهم التي م ل أ ت ك ت ب ه و ن ق ر أ ا ل آ ن ما قاله ا ل د ا ع ي ة محمد حسان من ع ب ا ر ة ثناء ع ا ل ي ة على سيد قطب في كتابه خواطر على طريق الدعوه خواطر الدعوة نحظة الذي ص و ر نقراه ا ل آ ن هو ما كنت ذكرته من رد على كلامه هذا في كتابي الكواشف ا ل ج ل ي ة للفروع بين ا ل س ل ف ي ة والدعوات ا ل ح ز ب ي ة ا ل ب د ع ي ة حيث رددت عليه في هذا الكتاب وبينت ما في كلامه فسوف نقرا أ ل عليه آ و... ن نقرأ ربّ سوف ا ل آ ن ر ب ي عليه في هذا الكتاب والذي قد رد عليه بعد ذلك في كتاب آ خ ر وتراجعا بعد ما ذكر ولكنه تراجعا تراجع سياسيا كما سوف نبين ونبين ما في تراجعه من الخلط ومن التناقض و ن ب ه ل ا ع ت ر ا ف ه بالحق أ ي ض ا ولكنه استكبر أ ن يعترف بخطئه الذي أ ن ا بينته ا له في الكواشف <تصفيق> وسوف ي أ ت ي بيان ه كل هذا إ ن شاء الله يعني رويده رويده <تصفيق> للرجل الذي قدم قلمه وفكره وعسره ودمه ل ل إ س ل ا م لتقوم لولاته ه في ل الجديد أ أخرى ر مرة ض ق و لو م في ا ل أ ر ض من جديد م ر ة أ خ ر ى انه صاحب الضلال رحمه الله تعالى وقال أ ن ح و هذا الكلام في أ ح د دروس ا ل ع ق ي د ة التي كان ي ر ق ي ه ا ب م ع ف د إ ع ل ا د الدعاء درس عن ا ل إ ي م ا ن بالكتب فذهب ي س ن ي على سيد كتب ويمدحه م ن ح ا عاليا ويقلق فيمن رد عليه وكان فيما قاله أ ي ض ا في هذا الدرس وانا أ ن أشرب أ الله ي محب ه ذ اشهد ل ل ل ر ج في ا الله أ ن ي احب هذا الرجل في الله, الله يرسل سيد كتب مع علمي يقينا كتب مع محطاب أنه ف ي أ ي ض ا في, في درسه هنا في رساله غلاتشيقه ذكر كلام الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي الفتوى هذه ا ل ق د ي م ة التي ذكرها عن الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي تذكر موضعها <تصفيق> لا لا ف... كما... كما سمعتم يعني هذا الثناء العالي من محمد حسان على سيد قط ك أ ن ه يثني عليه على إ م ا م من أ ئ م ة السنه ك أ ن ه يثني على ا ل إ م ا م أ ح م د الرجل الذي قدم قلمه وفكره ودمه ل ن ص ر ة ا ل إ س ل ا م ثم في درسه ر س ا ل ة إ ل ى و ل ا د التجريح قد ن ق ر فدوى ق د ي م ة م ن س و خ ة للمحدث ا ل ع ل ا م ة ا ل أ ل ب ا ن ي ه رحمه الله تعالى فيها شيء من الثناء على سيد قبض وقال فيها بما معناه أ ن ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله قال عن سيد قبض انه الذي الرجل الذي جدد ا ل إ ي م ا ن في قلوب الشباب أ و ك ل م ة بهذا المعنى فسوف نذكر ا ل آ ن إ ن شاء الله تعالى ردا ب على هذا الكلام دعك خ ل اقرا ص دعك من هذا الآن هذا و أ أنا أ الكوش ذكرت وضع ذلك وضع في مره ن أ ق و اخرى الثاني يقينا عقيدة أنه أن أ يعلم ا ل ع ب ا ر ة ا ل س ا ب ق ة التي قالها في درسه في العقيده ة قال وأنا ا ل ل رشد أن يقصد ح ب هذا الرجل ا ل ل في الله يرسل سيد قط ما علمي يقينا أ ن له أ خ ط ا ء نقول هكذا حسان يعترف أ ن ه يعلم يقينا أ ن سيد له أ خ ط ا ء لكنه لم يذكر للسائل هذه ا ل أ خ ط ا ء حتى يحذر وحتى يحضر منها إ ن م ا أ ش ا ر إ ش ا ر ة س ر ي ع ة إ ل ى أ ن ه اخطا في باب الاسماء والصفات و ك أ ن هذه هي ا ل م ؤ ا خ ذ ة الوحيده على سيد ا ل ذ ي تستدعي التنوير وحتى هذا التحذير ا ل م ط ت ض ى المبتور قد ت ه ب ادراج الرياح عند السامعين بهذا الثناء العالي منه على سيد بقوله و ه و الرجل الذي قدم دمه وفكره وعقله لدين الله عز وجل ف ن س أ ل محمد حسان وفقنا الله واياه لاتباع الحق ما هو الذي قدمه سيد لدين الله سوف نجيب عن هذا السؤال في نطاق موجزه من كلام سيد نفسه تاركينا لحسان المجال ف أ ن يثبت لنا صدق ما دعاه لسيد أ و ل اولا قال سيد في تفسير س في ر ة ا ت ق ل ص من القرآن الصفحة السادسة في أحدية الوجود إنها إ ن ه ا أ ح د ي ه الوجود هذا كلام سيد في تفسيره الظلال إ ن ه ا أ ح د ي ة الوجود إ ن ه الوجود أحدية ا فليس هناك حقيقه إلا حقيقة حقيقا إلا وليس ن الا ك وجود حقيقة إ وجود يعني ليس ن ه وجود وجود الله ك وجود إ ا ا وجود ل نعم أكمل وكل و ج و د آ خ ر ف إ ن م ا يستمد وجوده من ذلك الوجود الحقيقي ويستمد حقيقته بسلك الحقيقه الذاتيه ة وهي من ثم احديه الفاعليه ة و ي من ثم أحدية أحاديث... الفاعلية. الفاعلية. فليس ة ي سواه فاعلا لشيء او فاعلا في شيء في هذا الوجود اصلا وهذه عقيده في الضمير وتفسير للوجود قلت هكذا يقرر سيد ع ق ي د ة أ ه ل و ق ت الوجود من ولاه ا ل ص و ف ي ة و ع ق ي د ة ا ل ج ب ر ي ة في أ و ض ح ص و ر ة لذلك صدق عليه ما قاله العلامه ب ن ا ل ي م ي ن رحمه الله تعالى لما سئل عن سيد فقال و إ ن م ا ق ر أ ت تفسيره لسوره الاخلاص وقد قال قولا عظيما فيها مخالفا لما عليه اهل السنه و ا ل ج م ا ع ة ثانيا قال سيد في كتابه تصوير فني في ا ل ق ر آ ن عن كريم الله موسى عليه السلام قال لنادل موسى إ ن ه نموذج للزعيم المنتفع العصبي المزاج وهنا يبدو التعصب القومي كما يبدو الانفعال ع ع العصبي وسرعان ما نذهب الدفعة ص ي هذه الدفع العصبية عن موسى لأن يتكلم عن الله موسى عليه الدفعه ا م قومي العصبيه العصب ل ق و م ي و ب ي ن ه ع ن د ه ايش اندفع ا في المزاج قال لنا في ا ل م و س ى أ ن ل ن م و ن م و ل ه زعيم المنتفع ا للمزاج ع ص ب ي ا موسى عليه السلام عند سيد ق ب ن م و ذ ج لزعيم ل العصبي المنتفع ا ل م ز ا ج ه ذ ا ق ا ل ه في كتابه تصوير الفني في ا ل ق ر آ ن وما زال ي ط ب ع ح ت ى الآن هذا الكتاب تطبعه تطبع كل, كتب سيد، تطبع كل كتب سيد دار الشروق ا ل ك ا ئ ن ا في م د ا ن التحرير وطبع هذه الكتب حتى ا ل آ ن بما فيها من بلايا بإذن أخيه محمد قب حتى مات محمد قب وهي كانت هذه الكتب تطبع طبعاتها الطبعات كبار هذه يحذر هذه هذه كانت يمنع من ولم يوافق على أن يحذر أو أن مناصحة أخيه أو الأخطاء وهي يوافق يعلق في هذه الطبعات على مثل هذه الأخطاء العظيمة في العقيدة رغم العلماء له محمد مات محمد ولم ولم مثل رغم العلماء المرات حتى عشرات على على حتى مات محمد ق ب وما زالت هذه الكتب تطبع وهي على ما هي عليه من سب لنبي الله موسى ومن سب ل ل ص ح ا ب ة كما سوف ي أ ت ي قال لناخذ موسى إ ن ه نموذج لزعيم المندفع العصبي المزاج وهنا ي ب و ا ت ع ص ب القومي كما يبدو ا ا ن ف ع ا ل العصبي وسرعان ما تذهب هذه ا ل د ف ع ة العصبيه فيتوب إ ل ى نفسه شان العصبيين قلت لما ق و ل هذا الكلام على العلامه م بن باس رحمه الله تعالى قال الاستهزاء ب ا ل أ ن ب ي ا ء رده م س ت ق ل ة ثالثا قال زيد في كتب وشخصيات ت س ت ل ص ف الثانيه و ا ل أ ر ب ع ي ن بعد المئتين ان م ع ا و ي ة وزميله عمرا نعم قال ت ر ب يحبب ان قال إ م ع ا و ي ة وزميله عمرا لم ي غ ل ب عليا ل أ ن ه م ا انتبهوا بارك الله فيكم ا ل آ ن ا ل آ ن ن ق ر أ كلام سيد ق ب في كتابه كتب شخصيات في سب معاويه بن أ ب ي سفيان وفي سب عمرو بن العاص رضي الله عنهم ب أ ق ب ح و ب أ ق ذ ع السباب الذي ما سمعته أ ذ ن ا ي ا من قبل ا ق ر أ ما قاله سيد فقال ان معاويه وجميله عمرا لم ي ر ض ل عليا ل أ ن ه م ا أ ع ر ف منه ب ط ا ر النفوس و أ خ ب ر منه بالتصرف النافع للظرف المناسب ل أ ن ه م أعرف منه م لأنه ا أ ع ر ف منه ب د ق ا ر النفوس واخبر منه بالتصرف النافع للظرف المناسب ولكن ل أ ن ه م ا قريضان في استخدام كل سلاح وهو مميز ب أ خ ل ا ق ه في ا خ ت ي ا ر وسائل الصراع وحين يقبل معاويه وزميله في ا ل ك ب هو ا ل آ ن ي ت ك ل م معاوية وعمر معاوية عن وحين يركن معاوية وزميله <تصفيق> اي عمر بن العاص الى الكذب اكمل وحين يركن محاوله وزميله الى الكذب و ا ل ر ش و ا ل ق ب ي ع ة والنفاق والحشوه وشراب ا ل ا م لا يقدم علي على ان يتدلى الى هذا الدرن الاسفل وحين يركن. <تصفيق> تقدم هكذا قال سيد قط وحين يركب م ع ا و ي ة و ي ذ ك ر في الكذب والغش و ا ل ض ط ي ع ه والنفاق و ا ل ر ش و ة وشراء ا ل ذ م لا ي ض ل ر علي على أ ن يتدلى الى هذا الدرك الاسفل فلا عجب ينجحان ويفشل وانه ل ب ش ل اشره من كل نجاح نعم، رأيتم هكذا、رأيته. سيد يصب سيد يصب يصب قد قد م ع ا و ي ة رضي الله عنه الذي هو يعد من كتاب الوحي ويصب عمرو بن العاص الذي قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم أ س ل م الناس وامن عمرو عمر فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم ب ا ل إ ي م ا ن ثم ي أ ت ي سيد ويتهم م ع ا و ي ة وعمرا بالكذب وبالغش و ب ا ل ر ز ي ل ة وبشراء الذهن الى آ خ ر ما قال من سب القبيح في حق هذين الصحابيين الجليلين نعم ا ك وقال في كتابه كتب شخصيات في ا ل ص ف ح ة ا ل ث ا ل ث ة والاربعين من بعد الثلاث م ئ ة من نفس الكتاب فالروح ف ميكافيللي فاروخ ف م ك التي سيطرت على م ع ا و ي ة قال م ي ك ا ف ي ل ي ب ط ر و ر هي التي تسيطر على أ ه ل هذا الجيل وهم اخبروا بها من ن ي ك ع و ه النحل اليها ل أ ن ه ا روح ا ل ل ف ح التي تظلل الافراد والجماعات والامم والاممات و ا ل ق ب ل روح مكافيلي سيطرت على م ع ا و ي ة كاتب وحي النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعوذ بالله هذا وسيد الذي قال عنه محمد حسان الرجل الذي قدم قلمه ل ن ص ر ة ا ل إ س ل ا م هل هذا القلم ينصر به ا ل إ س ل ا م أب ينصر الشيعة الروافض به إ ن هذا القلم قلم سيد انتصر به الشيعه ب ا ل ر و ا ف د ومن أ ج ل ذلك ا ل ر و ا ف د في إ ي ر ا ن يتبعون كتب سيد ويترجمونها الى عشرات اللغات وقام الخميني الهالك إ م ا م ا ل ر و ا ف د في هذا الزمان و أ ح د أ ئ م ة الضلال والكفر في هذا الزمان قام الحميني ب ك ت ا ب ة مقدمه ة ا ل ف ا ر س ي ة لكتاب سيد قط المستقبل لهذا الدين وترجمه ا ل ف ا ر س ي ه وقامت ا ل د و ل ة ا ل إ ي ر ا ن ي ة ا ل ر ا ف ض ي ة بطباعه ص و ر ة سيد قط على طابع بريد تذكاري لها فقلم سيد الذي قال عنه محمد خ س ا ن إ ن ه قد قدمه ل ن ص ر ة دين الله انما قدموا ل ن ص ر ة ا ل ش ي ع ة ا ل ر و ا ف ض كما سوف ياتي مزيد ب ي ا ن إ ن شاء الله قلت لما حل هذا السبب ا ل ص د ي ق لمعاويه وعمر رضي ا ل ل ع ن ه م على الشيخ ابن ب ا س رحمه الله تعالى ق ا م الشيخ ابن باز س كلام ي هذا كلام قريب سب ب م ع ا و ل ة وسب ب ع م ر ا بن العاص كل هذا كلام ط ب ي ح وكلام منذر م مع ع ا و ل ة و ع م ر و م ن معهما يشتهكون أ خ ط ر ه فقال السائل ب س م ا ح ة الشيخ ا بن باس أ ل ا ينهى عن هذه الكتب التي فيها هذا الكلام قال الشيخ رحمه الله ينتهي أ ن تمزق <تصفيق> وفي الرساله التي أ ر س ل ه ا العدامه محمود شاجر رحمه الله تعالى إ ل ى سيد ينصح فيها ب ا ل ت و ب ة من هذا السب الدافع ل م ع ا ر ي ة وهنت وابي سفيان وعمرو وعمر وعمر وعمر بن العاص و بني ا م ي ت جميعا كان العدامه محمود شاجر يقول بعد بعض ا ل م ع ا ض ة التي ينقلها من كلام سيد و أ ن ا أ س ت غ ف ر الله من نقل هذا الكلام بمثل هذه ا ل ع ب ا ر ة النابيه ة ف إ ن محشع فانه رأيته ك ا العلامة محمود شاكر محمود م ح ر ا ل ل ه وأخو ا ل ع ل ا ما ة ل م أحمد ح د ث ش ا ك ر رحمه ا ل ل ه ومن آ خ ر العلماء المصريين الذين هم على منهج السلف الصالح قام ا ل ع ل ا م ة محمود شاكر وكان أ د ي ب ا كان أ د ي ب ا مثل سيد ولكنه كان أ د ي ب ا علي على ا ل س ن على م ن ه ج ا ل س ل ف فكان ا ل ع ل ا م ة محمود شاكر أ د ي ب ا سلفيا بخلاف س ي د ق م وارسل العلامه محمود شاكر ر س ا ل ة إ ل ى سيد قب في حياته نشرت هذه ا ل ر س ا ل ة في ج ر ي د ة أو في مجلة الرسالة او ل ل ر س ا ة أ في م ج ل ة المسلمون بعنوان لا تسبه ا ص ح ا ب بين فيها العلامه محمود شاكر المواضع التي قام فيها سيد قط بسب ا ل ص ح ا ب ة وبين له فضائل هؤلاء ا ل ص ح ا ب ة الذين سبهم بغير حق ورغم هذا أ ص ر سيد على سبه ل ل ص ح ا ب ة و أ ن ز ل مقالا في هذه المجله يرد فيه على الشيخ محمود شاكر بسوء ا ل أ د ب ف أ س ا ء ا ل أ د ب مع ا ل ع ل ا م ة محمود شاكر واتهمه في نيته ا بغير ح ق و أ ص ر على سبه ل م ع ا ر ض ه ولبني اميه جميعا و ن ق ر أ بعض ا ل م و ا د ع التي ذكرها ا ل ع ل ا م ة محمود شاكر في رسالته وهي ر س ا ل ة م خ ط ط و ة م ح ف و ظ ة حتى ا ل آ ن في دار الكتب ا ل م ص ر ي ة وعندي ص و ر ة ا ل م ج ل ة التي طبعت في ح ي ا ة محمود شاكر وفي ح ي ا ة سيدكم وفيها نص, نص هذه ا ل ر س ا ل ة التي أ ر س ل ه ا ا ل ع ل ا م ة محمود شاكر إ ل ى سيدكم العلامه ان نحدث إ م ا م ا ل ج ر ف والتعذيب ربيع ا ل ن هاد المدخلين ح ف ظ ه الله في أ و ل كتابه مطاعم ط ا ع سيد قطب ي أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل هذا ك ت م ه م كتمام ح م د حسان ك ت م ا وما ذكره و أ و ه م السامعين أ ن سيد ق ل ب قد أ خ ط أ فقط في بعض مسائل ا ل أ س م ا ء والصفات نحو أ خ ط أ ابن حجر والنووي ولم يذكر لهم البته الضلالات التي سب فيها سيد نبي الله موسى وسب أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظهر لهم أ ن سيدا مجرد مجتهد قد أ خ ط أ في مسائل يسع فيها الخلاف أ و قد أ خ ط أ فيها من قبله من العلماء ولم يرد أ ن يفضح نفسه بثنائه العالي على سيد هذا ل أ ن ه رغم سب سيد ل ل ص ح ا ب ة قال محمد حسان ما قال أ ن ه الرجل الذي قدم قلمه ودمه ل ن ص ر ة دين الله Azinazinão. <gülüyor> One more. قال العلام محمود شاكر في المقال الذي نشرته ج ر ي د ة المسلمون في العدد الثالث ل س ن ة وللعام الواحد والسبعين بعد ا ل ث ل ا ث م ا ئ ة والالف من ا ل ه ج ر ة حزب امرئ مسلم لله ان يبلغه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم آ ل ه لا تسبوا لا اصحابي تسبوا فو الذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدكم ولا نصيفه امد أ ح د ه م ولا نصيفهم、لا. حتى يخشى على رب العالمين ويسمع لنبي الله ويطيع ف ي ك ف غرب لسانه و ض ر ا و ة فكره عن أ ص ح ا ب محمد صلى الله عليه وسلم يعني إ ل ى أ ن قال في ذكر بعض المواضع ا ل ذ ي سب فيها سيد أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ق ر أ من أ و ل قوله ا ر ب ع ة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أ ب و سفيان بن حرب ومعاويه بن أ ب ي سفيان وعمرو بن ا ل ع ر س وعيد بن ر ت ب ه بن م و ي ع ه ام معاويه رضي الله عنه كيف يتكلم احد الناس ع ن ه م واحد فلما جاء معاويه ماذا هو الموضع الاول من كلام سيد الذي ن ق ا ل و ا ا ل ع ل ا م ة محمود شاكر في سب سيده لهؤلاء الاربعه من الاصحاب وصير ا ل خ ل ا ف ة فلما جاء م ع ا و ي ة فلما جاء م ع ا و ي ة وصير ا ل خ ل ا ف ة ا ل ا س ل ا م ي ة ملكا عروضا في بني ا م ي ة ل ن يكن ذلك من وقت الاسلام إ ن م ا كان من وقت ا ل ج ا ن ب ي ه و ل ن يكتفي بهذا بل شمل بني ا م ي ة جميعا فقال ه ن ا سيد ق ب يتهم م ع ا و ي ة رضي الله عنه ب أ ن ه لما صير ا ل خ ل ا ف ة ملكا عضودا أ ي ب ا ل و ر ا ث ة لم يكن هذا من وحي ا ل إ س ل ا م إ ن م ا كان من وحي ا ل ج ا ه ل ي ة ل أ ن م ع ا و ي ة كان ي أ خ ذ كلامه من وحي الجاهليه ة ف ا ت م معاوية وقع الجاهلية وحي في بأنه قد وقع في وحي الجاهلية. كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك كما قال الشيخ محمود شمل بني مية جميعا بوليه ا ل أتمن م ت ف ب ذ هذا ا لا لا الذي لا. هو جميعا تت... لا. لا إصبعك ولم يحتفي بالسبب ه ذ ا تضع اكمل عليه, عليه. ش بني مية جميعا فقال فولا يت... ب ص ف ة ع ا م ة لم يعمر ا ل إ ي م ا ن قلوبها وما كان ا ل إ س ل ا م ل ن ا إ ل ا إ د ا ء تخلعه و ت ن ب س ه حفظ المصالح والملابسات ثم يدفع اليسير بن م ع ا و ي ة ب أ س و ا الفكر ثم يقول وهذا هو ا ل خ ل ي ط ه الذي يصلبه م ع ا و ي ة على الناس م س ف و ع ا إ ل ى ذلك بدافع لا يعرفه ا ل إ س ل ا م دافع ا ل ع ص ب ي ة ا ل ع ا د ل ي ة ا ل ق ب ل ي ة وما هي بكثيره من على م ع ا و ي ة ولا ب غ ا ي ب ة عليه ف م ع ا و ي ة هو ابن ر ب ي سفيان وابن هند بنت ه ث م ا وهو رئيس قومه جميعا وهو واشبه شيء بهم في وعد روحهم عن حقيقه الاسلام فلا ياخذ ق ف ل ي أ احد الاسلام بمعاويه او بني اميه فهو منه ومنه البريه نعوذ بالله نعوذ بالله من هذا الكلام في أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ا ل إ س ل ا م بريء من م ع ا و ي ة هذا تكفير من م ع ا و ي ة هذا الكلام صريح أ ن سيدا يكفر م ع ا و ي ة ا ل ن ب ي سفيان ا ل إ س ل ا م بريء من م ع ا و ي ة ولا ي أ خ ذ أ ح د من ا ل إ س ل ا م بمعاويه ة نعوذ ب ا ل معاويه بن أ ب ي سفيان كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم يقال في حقه مثل هذا السبب بل التكفير و ي أ ت ي محمد بن حسان هداه الله ويقدم سيدا على أ ن ه النموذج الذي ي ق ت ض به و أ ن ه الذي قدم قلمه وفكره وجمعوا لنصره دين الله علمتم لماذا حذر العلماء من محمد حسان هذه احدى إحدى الاخطار المنهجيه الخطيره عند محمد حسان فليست, فليست هذه وحدها التي بسببها حذر العلماء من امثال محمد حسان ولكن هذه إ ح د ا ه فلما ي س ن ي محمد حسان على سيد قبض بهذا الثناء العالي ويقدمه على أ ن ه النموذج الذي ارتدى به رغم ا ل م ه بسب ب سيد اصحاب ل أ الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يقال بعد ذلك إ ن العلماء الذين ح ض ر و ا سيد أ ن ه م ولاه ل ل ت ج ر ي ف و إ ن العلماء الذين ح ض ر و ا من حقا ا ل س ا ن بسبب د م ا ئ ه على سيد أ ن ه م و ل ا د ا ل ت ج ر ي ف العلماء الذين يدافعون عن أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ها؟ والذين لبس محمد حسن ك ل ا م ه كما سوف ي ا ت وكذلك الكثير من الفتوات ا التي تفضل تدليسهم صاروا عندهم من غلاف التجرير وطبعا و أ ص ل اصولا ف ا س د ة كثيره في هذا الدرس يعني أ ث ب ت بها كلامه هذا بغير حق قد ي أ ت ي بايام الله ان شاء الله فيما يلي من دروس ولكننا ا ل آ ن نركز على ثنائه على سيد قبض ثم نحتج من خلال ت ر س ي ه هذا ب ف ت و ه ق د ي م ة للشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي فيها شيء ممثلناه على سيد قبض وقال هذا هو ا ل ا ع ت د ا ر هذا هو طريق العلماء معتدلين ل أ ن ا ل أ ل ب ا ن ي في هذه ا ل ف ض ر ا ل ق د ي م ة قد أ ث ن ى بشيء من العثمان على سيد وما كان الالباني منه رحمه الله عليه قد اطلع بعد على هذه الضلالات التي عند سيد فلما اطلع الشيخ والالباني ي ن على القواسم التي عند سيد كتب ا خ ط يديه هذه ا ل ك ل م ة ا ل أ خ ي ر ه التي علق بها على كتاب الشيخ ربيع العواصم ا ا ل ع و ص مهما في كتب سيد قطب من القواصم و أ ر س ل هذه ا ل ر س ا ل ة إ ل ى الشيخ ربيع و عليها توقيعه ف ن ق ر أ اخر كلمه ا ل ش ي ء الالباني التي كتبها الدائره محمد قسا في د ا ر س ي ر س ا ل ة الى ولايه التجريح ثم ل م ن افتتح امرهم من خلال كتاب النواشط ومن خلال المعنيه التي انا كتبتها بعنوان علم الجر والتعديل قام من خلال كتاب ا ل ن و او من خلال كتاب اوعد ب ت أ ل ي ف ه الى احد الاقمار سماه الجواهر الحسان بالاعتراف بفتح ا ل ع ل م ا المدير احيانا غيرك الذي كتبته في ر س ا ل ت ي الى, إلى ولد المجيء فانت عليك ان تقوم بهذا الشاب المسكين الذي جلس معك وهو على جهه للاسف هداه النار قل له ان اردت ان تحتج بكلام حسان في درسه إ ل ى ب ل ا د التجريح فعليك أ ي ض ا أ ن تحتاج باعترافه بفتوى ا ل ب ا ر ي ة ا ل أ خ ي ر ة ا ل ت ي سوف نقراه ا ل آ ن في كتابه نعم هذا الكتاب الجوارب الحسان حول منهج ف ض ي ل ة الشيخ محمد بن حسان في ا ل د ع و ة و ا ل ت ب ل ي ه والبيان ت أ ل ي ف أ ب ي عبد الله محمد بن العفيفي ورجعه و أ ق ر بكل ما فيه محمد حسان فنقر فتوى فتوى الألباني من رحمه ولم الشيخ الله التي كتبها من القديمة كتبها والتي تنسخ التي اقترب يبيه حسان خط مساعده الى ورات التجريح والتي تحدد درسان ع ا ل ه اساسيه فبعد اعترافه بهذه ا ل ف ت و ة هو يضل ا ل غ ل ا ت التجريح فصار يتهم نفسه بدون غ ل ا ت التجريح ل أ ن ه اعترف في كتابه التاثير ادم ب ف ت و ة الشيخ الالباني في التحذير من كتب س ي ر ه <تصفيق> اقرأ فتو ل ل ب ن ي ه م ق اقرا فتولى لسماحه علامه شيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله تعالى قال ع ل ا م ة محمد بن ناصر الدين الالباني ر ح ل ه الله تعالى و ع ي ك م على خاتمه كتاب ا ل ع ر ا ص م مما ت ي كتب سيد قطب من القواصم قال كل ما رددته على سيد قطب ه كتبه على كتب حق ايه عطراف العلامة على ربية كتب في سيد حق وصواب ا ن ن نعم ي ي كل ما رايته على سيد قرب حق حق و ص و ا ر و م ن ه يتبين لكل ق ر ق على شيء من الثقافه ا ل ا س ل ا م ي ة أ ن سيد قرب لم يكن على م ع ر ف ة ب ا ل إ س ل ا م ببصوله وطموحه فجزاك ا ل ل بلغ الجزاء ايها الاخوه ا ل ق ر ا ن ي ة على قيامك بواجب البيان والكشف عن جهله والنواصه عن ا ل إ س ل ا م هكذا يقول الشيخ الالباني رحمه الله أ ن ه يشكر ا ل ع ل ا م ة ا ل ع ر ب ي ة على قيامه بواجب بيان بيان انحراف سيد بن عن ا ل إ س ل ا م وبيان جهله جهله و انحرافه عن ا ل إ س ل ا م فهل ا ل ع ل ا م ة الالبانيه ا ل آ ن لم يصل من ا ل م ر ا د ي ن في التجريح عند القران السابع هذه البريئه صارت ببلاد التجريح انه اتهم سيد بالجهل و ب ا ل ا ر ا ض عن ا ل إ س ل ا م هذا هو ا ل ذ ي كتاب درء البريء الجائر ب الصائم على العلامه م بان هذه المنزل السلف الى الباطل ما يقرب من خمس ع ش ر ة فتوى لكبار العلماء من ائمه ا ل س ن ة في هذا الزمان على غرار فتوى الباري هذه كلهم قد اجتمعوا في هذه الفتاوى الخمس ع ش ر ة على التحذير من سيد قبض سيد وقد ك ت ن ا عن عنهم وعن علمهم محرم حسان يهدي ا ل ف ت ا و ة ولم يذكرها في رسالته من الولاده التشريع واضطر اسفا ان يعترف فقط بفتوى الشيخ الالباني هذه التي قراناها أ خ ي ر ا ً في كتابه هذا الجواب ا ل ح س ا ب ورغم هذا أ ص ا ب ه على عدم ذكر ا ل ف ت ا و ة ا ل أ خ ر ى ل أ م ث ا ل الشيخ أ ح م د المجدي والشيخ ابو الرجالي والشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح السحري ي والشيخ ا ل غ د ج ا ن والشيخ إ ل ى آخر و ح م ل ه ا ل م ن ص ا ي و إ ل ى آ خ ر ن عمله المستانسون لم يذكر أ ي فرق ع ت ا ب ه ذ ا في درس م ل ل ق ه ا ل ت ج ر ي ع فدل هذا على انه يعتبر كل هؤلاء الائمه الكبار بغلاف التشريح وبهذا يطعن محمد حسان في رؤوس الائمه لهذا ا ل س م ا ن ويزنون ب أ ن ه م في غلاف التشريح ولم يتراجع عن هذا ا ل ت ر ا ج ع سياسيا ك م س ؤ و ل ي ب ي ا د كتابي هذا ا ل ج و ا ر حسان يعني لا ولكلام ي م و ل ل ك بقيه إ ن شاء الله معانا في الدرس القادم لنبين لكم ا ل أ خ ط ا ء و ا ل ض ر ا ر ا ت والبدع التي عند سيد بنك و أ ي ض ا ً التي وجدت في كلام ا ل د ا ع ي ة محمد انسان في رسالته إ ل ى و ل ا د ا ل ت ج ر ي ه وكما بينا نحن نفعل, نفعل هذا نصحا لعالم المسلمين ونصحا للشباب المنظرين ونصحا ل ل م ا م انسان ن س أ ل الله أ ن ي ه د ي ه و أ ن يرد الله إ ل ى الحق و أ ن يتوب عليه من تكريم أ و من التكريم من شباب و أ ن ي و ف ق ه إ ل ى الاعتراف ب أ ص و ل أ ه ل ا ل س ن ة و أ ن يدافع عنها كما يدافع عنها ا ل و ل م ا ء والكبار و يعني أخيرا فيه يعني ث م سبعه لا أ ح ب أ ن أ ر ج ئ ه ا إ ل ى ا ل م ر ة ا ل ق <تصفيق> ا د م ة يعني قد قال بها احد الشباب المساكين المغاره بهم <تصفيق> إ ل ى أ ح د إ خ و ا ن ه م ينصحهم ان يترك مجالس العلماء الذين يحذرون من أ م ث ا ل حسان و من على شاكلته ويقول لهم ب ع ب ا ر ت ه م د ا ر ج ه يعني دعك من هؤلاء إ ن ه م سوف يهجمون نفسك و أ ن ه م لا يهجمهم أ ح د ا من علماء مصر وانهم لا يهجمهم إ ل ا علماء الصعوبيه فقط المسكين جانوا ا يعني ا ش ل ط عليه من اهلهم ومن طعمهم في يعني اقترب منهم م هذا الكلام فنقول لهم وهل ا ل ع ل ا م ة أ ح م د شاكر محدث مصر وهل ا ل ع ل ا م ة محمود شاكر أ خ و ه منه ولم يصلوا هل ا ل ع ل ا م ة عبد الرزاق عفيفي ر ح م ة الله عليه <تصفيق> الذي وصل الى النافذ الاول ل س م ا ح ة ا ل ع ل ا م ة عبد العزيز بن باس رحمه الله وكان مصريا هل هو يهدم علماء السعوديه فنذهب الى اتباع ا ل م ا ء السنه الذين هم على النبي السلفي في أ ي لغت ليس في المدن ا ل ع ر ب ي ة السعوديه ف ونحن رجعونكم إ ل ى ا ل ا س ت ف ا د ة من الشيخ محمد عبد الوهاب البرني رحمه الله ه ويعد ا ل آ ن أ ك ب ر عالم م س ر ي من ع ي د السن ة على وجه ا ل أ ر ض ويعيش في مكه ا ل آ ن بلغ من الغرفه الخامسه والتسعين وكذلك أ خ و ه الشيخ حسن بن عبد الوهاب ا ل م ن حفظه الله الرئيس العام ا ل آ ن بمركز أ ن ص ا ر السنه و ا ل آ ن في مصر ولو درسوا اسبوعين في مسجد انصار ا ل س ن ة فرع مصر الجديده ولم ي م ن حدود روسيه فهذا عالم مصري ليس سعودين ف عليك أن تقول،, ان تقول لهذا الشاب ان يتقي الله ولا يتكلم قبل ان يتعلم قبل ان يتكلم وان لا يخون من اعراض العلماء نعم نغيره مدينه و ك ل له حري ب ن ان يحضر مثل هذا المجلس قبل أ ن يتكلم ويتاكلم ل ا وقبل أ ن يقولوا فيما ليس لهم ثق و ل ا ع ل م به فلا ت ع ص و ما ليس لك م علم ف... إ ن السمع والبصر والفؤاد كل اليك عنه مسؤول و إ ن م ا نحن نحذر ممن حذر منه العلماء س و كان مصريا او سعوديا فنحن نحذر من اهل البدع ومن القصاص الحزبيين في مصر وفي ا ل س ع و د ي ة وفي غيرها فهناك من القصاص من أ ه ل ا ل أ ه و ا ب في ا ل م م ل ك ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل س ع و د ي ة الذين هم على ش ا ك ل ة هذا ا ل د ا ع ي ة محمد حسان ومن على شاكلته من المصريين قد حذرنا منه وبينا ن م ا ه و ع ل ي ه م في ك ت ا ب ن ا ا ل ك و ا ج ف الجليه أ ح ل ف ه م بين السلفيه والدعوات النسبيه البدريه فانصحهم ل ن يقرا كتابه ا ل ك و ا ج ف هذا ان كان عندهم حب ل م ع ر ف ة الحق أ م ا إ ن كان م ع ا ل س ب ر ليس من من ه ا الحق فدعت منه فليس لك عليه سبيل وصلى الله على محمد وعلى اله وسلم و س ل الله ت ع ا ل ى يعني الدروس ا ل ا س ب و ع ي ة سوف تكون ك ت ا ل ي و م الثلاثاء نشر كتاب اصول السنه ة ن ل ل إ م ا م محمد وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب من ب ع د النظر وسوف نذهب ان شاء الله、ده. يوم ا ل أ ر ب ع ا ء هذا في ا ل د ن ا س المنازيه في الردود على أ ه ل البدع والاهواء والردود على المخالفين أ ه ل ا ل س ن ة وقد نقرا بعض المؤلفات في هذا الباب في اليوم الثالث هل نجعله من السبت أ م ا ل أ ح د ناخذ ب ذ ل ك ليس هذا ا ل مدينه ن ق ي ة ولكنه على سبيل اليد المناسب للجميع السبت أ م ا ل أ ح د أ ن ت م سميعكم من مواسم الشيخ أبي عبدالله عبد الحميد الصوره بزاره يصعب عليكم ان تاتوا ل س ب ت اليس كذلك طيب ها؟ كلكم يحضروا لهذا الدرس الدرس الاحد هذا ان ا درس السبت مره ا تنتظرون الذين يحضرون الشيخ عبد الحميد حصوله الدرس يقول ما هو اصنع بعد الموت س ا ل صلى نحن هنا هذا درس كتاب أ ونحن ن ع ي ا ل أ ح ك ا م من كلام خير الامام صلى الله عليه وسلم و ن ص ر ح مختصر ا ل ش م ا ن ل ل إ ا م ا م ا ل م ي ل ن ص ر ح المختصر الذي اختصره ا ل ع ل م ا ء ه البازن بن رحمه الله نزعله الجمعه نزعله د ر س هذا الثالث ا ل ج م ع ة من ت ق ن ي ن الان أ ح د اختيارين ا ل ج م ع ة أو احد ها ت خ ت ا ر و ن يناسبكم ا ل ج م ع ة بعد ا ل ص ل ا ة و أ ن ا لا يناسبك ولما ي د ي ه م اهميهم كليا اجعل الثلاثاء و ا ل أ ر ب ع ه فقط كما تحبونها أ ن ا لا اريد أ ن أ ش ق عليكم طيب أ ن ا أ ت ر ك ك م تتشاورون ا ل آ ن فيما بينكم وبعد ا ل ص ل ا ة اقللوني باليوم الثالث المناسب لكم ف م ن ر ي م ان شاء الله تعالى نحن في هذا المسجد نختم خطبه ا ل ج م ع ة ولنا درس يومي بعد ص ل ا ة الفجر نشرح فيه ما تيسر من بعض الكتب ف ن ق ر أ من كتاب العلم لصحيح البخاري ونشرح ن م ب الحافظ ا بن حجر م ع ذ ر ة النهب البيغونيه في مصطلح الحديث في بعض ا ل أ ي ا م في ا ل أ ي ا م ا ل أ خ ر ى نشرح عمله ا ل أ ح ك ا م أ ي ض ا ونشرح الورقات في أ ص و ل الفقه للجوالين هذا كله الدروس التي بعد الفجر وحتى ا ل آ ن ما رتبت هذه الدروس على سبيل ا ل أ ي ا م هو درس يومي ن بعد الفجر ودرس العلم من قتال بعد الفجر ا ل ث ا ل ث كل يوم إحنا ويوم ا ل ث ل ا ث ا ن بعد ان نفهم اصول السنه كما ذكرنا وكتاب التوحيد ويوم الاربعاء الدروس المنهجيه يعطي بيان المناهج المخالفه لمنهج السلف الصافي واليوم الثالث انا اتركه الان لاختياركم انها مهنيه بالكليه او انكم اختاروا يوما ولكني لا احبس لا الخميس ولا الجنون لا يعني قبل.. ل احبز ي لا الخميس ولا الاثنين لكن ق ب لا ل عندكم ا ل ج م ع ة أ و السبت أ و ا ل أ ح د اختاروا أ ح د ا ل أ ي ا م ا ل ث ل ا ث ة ا ل ج م ع ة أ و السبت أ و ا ل أ ح د لا ي ن ز س ب ك م ايام ا ل أ ي ا م الثلاثه فقلتم اختاروا احداث البغاه ا ل ص ل ا ة ادعوهم ان شاء الله